بإذن وما أفعَل الله على رسوله منهم فما أوجفتم, فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن, ولكن الله يسلِّط رسله على Szanowny Panie Przewodniczący, Panie ابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما أتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب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 ولا نضيع فيكم أحدا أبدا وان قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون 110. لئن يخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأذبار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 سال فلما, فلما كفر قال إني بريء منك إني, بريء منك إني أخاف الله إني أَخَافُ الله رب العالمين فكان هما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتَّقُوا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله.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 109. أصحاب الجنة هم الفائزون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله لا ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة, أصحاب الجنة هم الف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 لو أنزلنا, هذا القرآن <تصفيق> لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله